Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin, al-Rahman al-Rahim, Maliki yom al-Din. Iya'kan abdu wa iya'kan ista'een. Ehdin al-sirat zij roepen een alayhim, en lege, alayhim في شغل فاكهون هم وعزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعمون. سلاب قولا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 بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطبسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط, فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن معمده ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون